بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأفرشني مهاد كرامتك وأوردني مشارع رحمتك واحللني بحبوحه جنتك ولا تسمني بالرد عنك ولا تحرمني بالخيبه منك ولا تقاصني بما ولا تناقشني بما اكتسبت ولا تبرز مكتومي ولا تكشف مستوري ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي ولا تعلن على عيون الملئي خبري أخفي عنهم ما يكون نشره علي عارا واطوع عنهم ما يلحقني عندك شنارا شرف درجتي برضواني واكمل كرامتي بغفرانك وانضمني في اصحاب اليمين ووجهني في مسالك الامنين واجعلني في فوج الفائزين وامر بي مجالس الصالحين آمين رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين